ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأترئن الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله